لتنذر قوما ما انذر آ ب ا ؤ ه م فهم غافلون لقد حق القون على لا جعلوا حق يؤمنون أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا أغلالا فهي م م م ح و ن و ج ع ل ن ا م ن بين أ ي د ي ه م سدا و م ن خ ل ف ه م س د ا ف أ ش ا ه م فهم لا ي ب ص ر و و و ن س ا ه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 فقالوا ل إنا إ ي ك م ر س و ن ق ا ل و ا ما أ ن ت م إ ل ا ب ش ر م ث ل ن ا وما س ز ل ا ل ر ح م من شيء إن أنتم ن إن شيء إ ل ا ت ك ذ ب و ن ق ا ل و ا ر ب ن ا ي ع ل م ي ه موسوعه النابلسي إ ل ا م للعلوم و إنا تطيرنا بكم الاسلاميه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 وما ل ي ل ا أ ع ب د الذي ف ط ر ن ي و إ ل ي ه ترجعون أ أ ت خ ذ من دونه آ ل ي ه ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا, عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 فإذا ه م خ ا م د و ن يا ح س ر ة ع ل ى ا ل ع ب ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا به ي س ت ه ز و ن أ ل م يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم إ ل ي ه م لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون ميته لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا ع ن ا ب و فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم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 و الشمس تجري ل م س ت ق ر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ل ل ش م س ينبغي لها أ ن تدرك القمر ولا الليل سابق لها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 وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون الا رحمه منا ومتاعا إ ل ى حين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 و ن ف خ ف ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا إ ل س ي م و إ ذ ا ه م من ا ل أ ج د ا د إلى ر ب ه م ي س ل و ن ق ا ل و ا ي ا و ي ل ن ا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعثنا وعد هذا ا ل ر ح م ن وصدق ا ل م ر س ل و ن شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ما وعد مضمون ا ج ت م ا ع ن موسوعه النابلسي د ي ل ل ا ل ي و م ل ا ت ظ ل م نفس ش ي ئ ا و ل ا تجزون إلا م ا ي ن لا ل ت ظ م ن ف س ش ي ئ ا و ل ا ت ج ز و ن إ ل ا ما كنتم ت ع م ل و ن ف ا ل ي و م ل ا ت ظ ل م نفس ش ي ئ ا و ل ا تجزون إلا اسماء الله ج ن ة ا ي في و م شغل الحسنى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 وامتازوا ا ل ي م أ ي ه اليوم م م سلام من ج ر رب و قولا ن ح ايها المجرمون سلام قولا من رب أ ل م أ ع ه د اليكم يا بني آ د م أ ن لا تعبدوا الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين و أ ن اعبدوني هذا صراط مستقيم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 تعدون. اصلوا ل و ي م بما كنتم ك ت ف ر و ن ا ل ي و م نختم ع ل ى أ ف و ا ه ه م و ت ك ل م ن ا أ ي د ي ه وتشهد م أ ر ج ل ه م هذه جهنم ا ل ت ي ك ن ت م تعدون م و ا ل ي و م ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م على, أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أرجلهم بما وتشهد يكسبون اليوم خ م أفواههم وتكلمنا أيديهم على و ت ارجل ه م بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط ف أ ن ا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على نشاء ل ف ض ن ل ه ا ل ب ك ت و ر محمد راتب النابلسي ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطعوا ا مضيا و ل و م لفضيله الدكتور ل ح م د راتب ا ل و ن و ب ل س ي لفضيله ا ل د ك ت و ل على ا ل ك ا ف ر ي ن شارب أفلا ي ش ك ر و ن و ا ت خ ذ و ا م ن دون ا ل ل س ي ل ل ع ل ه م ينصرون ل ا ي س ت ط ي ع و وهم ن نصرهم ل ه م جند محضرون فلا ي ح ز ن ك ق و ل ه م إنا م و ن و ع ه النابلسي ا ي ع ل ن و ن أ و ل م يرى ا ل إ ن س ا ن أنا خ ل ق ن ا ه م ن نطفة فإذا هو خ ص ي م مبين أولم يرى ه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 الذي ج ع ل لكم من ا ل ش ج ل الأخضر ن ا ر ا فإذا أنتم أ منه توقدون و ل ي س ا ل ذ ي خ ل ق ا ل س م ا ا والأرض بقادر و ت ع ل ى أن يخلق مثلهم بلى و ه و ا ل خ ل ا ق ا ل ع ل ي م إن كل ملكوت كل شيء واليه إ ل ي ه ترجعون ف س ب ح ن الذي ملكوت كل بيده شيء و إ ترجعون